وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِ الْقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِيلٌ أَمْ يَقُولُنَ افْتَرَى قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة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 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلو أشده وبلو أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين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 والذي قال لوالديه أُفِلَّكُمَا أَتَعْذَرْنِ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَضِيرٍ وَهُمَا يَسْتَوِي فَانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِلٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِيَّنِ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 فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بِآيَاتِ الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فذاء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض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 ثم رَبَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْسَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ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 وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُمْ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتوىير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو قالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم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 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم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 ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشيه عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 فالله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسفت الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياة الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وت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 ومن يبخل فانما يبخل على نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم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 يرْ فَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ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 وَكَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمِ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَوَانِئَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ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 وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله موانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا فَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ محلة.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 حم أبَنَهُم تَرهُم رُك سُجَّدَ يبتَونَ فَلَم مِنَ اللهَِّ وَرضوان سمهُم في جوهِهِم مِن أَسَرِ السجد ذَلِكَ مَسَلُهُم فد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 إن الذين يوضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ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 يا ايها الذين امنوا لا يسكر قوم من قوم عسى ان خيرا منهم ولانساء من نساء ان عسى خيرا منهم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 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يوتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا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 فَإِنْ تُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمِ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 بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم ويب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في وفلة من هذا فكشفنا عنك وطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد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 قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فبرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون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 قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم